أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا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 زهم جاءوك فاستغفر الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جلر بينهم حتى يحكموك فيما جلر بينهم ثم رجًا مما قضيت ويسلم تسليما